We're gonna make السماء ذات رجع وال ذات صدع إن هو نقاور وما هو بالهزن إن عقيدون كيدا و كيدا فما هي التافه صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ان نعوذ في نلة القدر وما قادر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة وروح فيها وروح فيها بإذن عبد من كل أمر سلام هي حتى ما طلع الفجر.